هَل مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 124. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 125. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 126. ولو سمعوا ما استجابوا لكم 127. وَلَا القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا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 وَلَئِن زَالَ تاءَ إِن أمسكهما من أحدٍ من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَحَدِ